أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على وَالَّذِينَ يُصَلُّونَ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هم